وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم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 عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء